وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَمْلِكُوا لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَلَأْتَكُبُرُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرب الله مثلا عبدا ممنوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعود الحمد لله بل أكثرهم لا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يرجه لا يأتي بخير هل يكتوي هو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 اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُخْتَطَفَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون